ما الخير صوم يذوب الصائمون له ولا ص ل ا ة ولا صوف على الجسد و إ ن م ا هو ترك الشر مضطرحا ونفضك الصدر من غل ومن حسد ما دامت الوحش و ا ل أ ن ع ا م خ ا ئ ف ة فرسا فما صح أ م ر النسك ل ل أ س د خدر العروس و إ ن كانت محببه أ د ه ى و أ ف ت ك من عريسه ا ل أ س د وشركه الخل فيما هان تفسده عليك فاتق من أ خ ل ا ق ك الفسد ما عاش جسمان في الدنيا ب و ا ح د ة من النفوس ولا النفسان بالجسد و ن ي ة الخير مثل الطير آ ب ي ة صدر الفتى فليحاذر صائد الحسد كم ساد في م د ة ا ل أ ي ا م من رجل ثم انقضى فهو مثل المرء لم يسد و ما يحسن المرء غير الغش والحسد وما أ خ و ك سوى ا ل ض ر غ ا م ة ا ل أ س د لا خير في الناس ان القوا سيادتهم إ ل ي ك طوعا فخالفهم ولا تسد فليس يرضون عن وال ولا ملك ولو أ ت و ا ب ا ل أ م ا ن في قوى مسد ي جاءوا الفخار ب أ م و ا ل لهم نفق ولم يجئوا ب أ خ ل ا ق لهم كسد ي و إ ن تكن هذه ا ل أ ر و ا ح خ ا ل ص ة فهن يفسدن في أ ر و ا ح ن ا الفسد ي وقد ر أ ي ن ا كثيرا بيننا جسدا بغير روح فهل روح بلا جسد ي تطهرت بنبيذ التمر ط ا ئ ف ة وقد أ ج ا ز و ا طهورا بالدم الجسدي فالحمد لله ما نفسي ب س ا م ي ة ولا بناني على أ ي د ي العفاه سدي مللت عيشي فعوجي ي ا م ن ي ة بي وذقت فنيه من بؤس ومن رغد ي غدي سيوجد أ م س ي لا ينازعني في ذاك خلق و أ م س ي لا يصير غدي نفس قد استودعت جسما إ ل ى أ م د ف إ ن تفارقه بالمقدار لا يعضي أ و ع د وعد سوف ي أ ت ي بعدنا زمن ك أ ن ن ا فيه لم نوعد ولم نعد تصعد الفكر ثم ارتد منحدرا فحار بين هبوط الملك والصعد لو تسلك الروح في ا ل أ ج ي ا ل ع ا ل م ة كعلمنا هدمتها ك ث ر ة الرعد أ ص م ت و إ ن ت أ ب فانطق شطر ما سمعت أ ذ ن ا ك ف ل ف م نصف اثنين في العدد واجعله غ ا ي ة ما ي أ ت ي اللسان به و إ ن تجاوز لم يقرب من السدد الناس أ ج م ع من دنياهم خلقوا فما انتقالك من أ د إ ل ى أ د د بعدا لهم من رجال لا حلوم لهم يمشون في ا ل و ع ث إ ع ر ا ض ا عن الجدد وددت أ ن إ ل ه ي كان غادرني ومدتي في يديها أ ق ص ر المدد ت خ ا س م الحظ في شيء يجود به وراح خصمك منه بين اللدد إ ذ ا غدوت عن ا ل أ و ط ا ن مرتحلا و ظ ا ه في البين حذف الواو من يعد كانت فبانت وما حنت الى وطن وعاد غاد الى وكر ولم تعد ي سعدت ان كنت بحرا فائضا ب ج د ا والبحر ليس بمحسوب من السعد وعظت قوما فلم يرعوا الى ع ض ت ي مثل امرئ القيس ناجى طائر الوادي أ ر ى الزمان وشيكا مبطئا وله حال تخالف إ ي ش ا ك ي و إ ر و ا د ي كم جاد قبلي ح ض ا ر و ب ا د ي ة للوارثين ب أ ف ر ا س و أ د و ا د ي إ ن المنايا أ ر ت ن ا ح ج ة شرحت فضل العطايا لبخال و أ ج و ا د ي والعفو اامل من ربي إ ذ ا حضرت نفسي وفارقت عوادي ل أ ع و ا د ي جاءت أ ح ا د ي ث إ ن صحت ف إ ن لها ش أ ن ا ولكن فيها ضعف إ س ن ا د ي فشاور العقل واترك غيره هدرا فالعقل خير مشير ضمه النادي الله يشهد أ ن ي جاهل ورع فليحذر الناس إ ق ر ا ر ي و إ ش ه ا د ي هذا ورب صديق لي أ ف ا د غ ن ا زهدت فيه على عدمي و إ ز ه ا د ي أ ع م ى ا ل ب ص ي ر ة لا يهديه ناظره إ ذ كل أ ع م ى لديه من عصا هادي وقد علمت إ ذ ا سهدت من حذر ان ليس ينفي خطوب الدهر تسهادي ي ا آ ل يعقوب ما توراتكم نبا من وري زند ولكن وري أ ك ب ا د ي إ ن كان لم يبدو ل ل أ غ م ا ر سركم ف إ ن ه لي في أ ك ن ا ن ه بادي لقد أ ك ل ت م ب أ م ر كله كذب على تقادم أ ز م ا ن و آ ب ا د ورابني أ ن أ ح ب ا ر ا لكم رسخوا في العلم ليسوا على حال بعباد دنياي فيك هوى نفسي ومهلكها والماء يودي بنفس الوارد الصادي وما قصدتك مختارا فتعدلني فيك العوادل إ ن حاولت إ ق ص ا د ي والمرء يطلب أ م ر ا ما يبينه كالحرف يلفظ بين الزاي والصاد موتان هذا بورس عل ميته و آ خ ر زاد عن ورس بفرصاد ي سميت نجلك مسعودا وصادفه ريب الزمان ف أ م س ى غير مسعود ع و د ي يخاف من ا ل إ ح ر ا ق صاحبه إ ن قال ربي ل أ ج س ا م البلا عودي حاشا لربك من إ خ ل ا ف موعده و إ ن م ا الخلف في قولي وموعودي محمودنا الله والمسعود خائفه ف ع د عن ذكر محمود ومسعود ملكان لو أ ن ن ي خيرت ملكهما وعود صلب أ ش ا ر العقل بالعود القبر لا ريب منزول فما أ ر ب ي إ ل ى ارتقاء رفيع السمك مصعود قوتي غ ن ا ي ة وطمري ساتري وتقا مولاي كنزي وورد الموت موعود والنفس أ م ا ر ة بالسوء ما اجترمت إ ل ا و س ي ء طبعي قائل عودي لا يعجبن الفتى بفضل ف إ ن ه مقتضى بوعدي يقول جاوزت في المعالي آ ل سعيد و آ ل سعدي فليس فوقي وليس مثلي وليس قبلي وليس بعدي والده خصه بعدوى من موته والحمام يعدي اودى بفرسان كل جيل من س ب ق في همو ج ع د وما ثنى الحادثات معدا من مثل بسطام وابن معد يا ي زينبا حليت ودعدا كم مر من زينب ودعدي فالحمد لله قل خيري وصار قربي نظير بعدي وقد بدا لي من المنايا ب ا ر ق ة آ ذ ن ت برعدي إ ذ ا دنوت لشام أ و مررت به ف ن ك ب ه وراء الظهر أ و ح ي د ي قد غير الدهر منه بعد م ف ت ه ج و أ ل ح د السيف فيه بعد توحيد ي تعالى الله كم ملك مهيب تبدل بعد قصر ضيق لحدي أ ق ر ب أ ن لي ربا قديرا ولا أ ل ق ى بدائعه بجحدي ولو أ ن ي في عداد الرمل صحبي لاودعت ا ل ت ر ى وتركت وحدي ب و ح د ا ن ي ة العلام دنا فذرني أ ق ط ع ا ل أ ي ا م وحدي س أ ل ت عن الحقائق كل يوم فما أ ل ف ي ت إ ل ا حرف جحد ي س و ا ء أ ن ي أ ز و ل بغير شك ففي أ ي البلاد يكون لحم أ م ا عرف المقيم ب أ ر ض مصر وميض بوارق ودوي رعد ي ورب غ م ا م ة ن ش أ ت فزالت وليس ترى محلتنا بجعد ي إ ذ ا رزق الفتى في المحل جدا رعى ما شاء من فعد ومعد وما نالت خلافتها قريش وارغم سعدها إ ل ا بسعدي فان لهذه الدنيا طريقا عليه يمر من قبلي وبعدي اذا وعدتك خيرا ما طلته وهل يرجى لها إ ن ج ا ز وعدي فزج العيش من صفو ورنق ودعش جنيك من هند ودعدي ولا تجلس إ ل ى أ ه ل الدنايا ف إ ن خلائق السفهاء تعدي أ م ا م ة كيف لي ب إ م ا م صدق ودائي مشرقي فمتى معادي فخافي شرتي ودعي رجائي فاني مثل عاد الناس عادي كنود جاءنا منها كنود واعيا ل ق و م سعد من سعاد ي أ م ا لكم بني الدنيا عقول تصد عن التنافس والتعاد ي أ س ن ت ن ا ا ل م آ ل إ ل ى صعيد فما بال ا ل أ س ن ة والسعاد ومن يك ح ب ه منكم د ن و ا ف إ ن أ ج ل حظي في البعاد وقد جربتكم فوجدت جهلا مبينا في السباق وفي الجعاد أ ذ ا ه من صديق أ و عدو فبؤس ل ل أ ص ا د ق و ا ل أ ع ا د ي وتغدر هذه ا ل أ ي ا م مني كما أ غ د ر ن من إ ر م وعادي أ ق م ه ا ليس ب ي ن ه م بصير اما لكم إ ل ى العلياء هاد ي عمرن الدهر ا شبانا وشيبا فبؤس للرقاد وللسهاد واوطن ا ل د ي ا ر بكل وقت فالفينا الروابي كالوهاد يمهد للغني فراش نوم وقبر كان اروح من مهاد اذا اقترنت بجسم الحي روح فتلك وذاك في حالي جهاد عجبت لشارب بزجاج راح دوينا ل ع ق ل ص د ء ا من حديد ولم يحتج إ ل ى عون بقطر ولم يك صاحب ا ل أ ي د الشديد ر أ ى شمس المدام تغور فيه وتطلع في ذ ر ا قدح جديد مقيما غير د ي سفر تكفى بندمانيه من جم العديد كد القرنين لكن ظل هذا ويسر ذاك ل ل ر أ ي السديد ك أ ن ي كنت في أ ز م ا ن عاد أ ع ا ش ر آ ل قيل أ و مريد ي وماعفت الحوادث عن شجاع فتعفو عن ع ت ي ب ة أ و دريد ي أ ر ي د ا ل آ ن م غ ف ر ة ف إ ن ي أ ر ا ق ب ح ت ى م غ ف ر ة ي ر ي د و إ ن صوادر ا ل أ ي ا م ت أ ت ي على عقبانها وعلى ا ل ص ر ي د اركع لربك في نهارك واسجدي ومتى أ ط ق ت تهجدا فتهجدي و إ ذ ا غلا ل ب ر النقي فشارك الفرس الكريم وساو فرفك تمجدي واجعل لنفسك من ص ل ي ق ضيائها ادما ونزر ح ل ا و ة من عنجدي وارسم بفخار شرابك لا ترد قدح ل ج ي ن ولا اناء العسجد يكفيك ي صيفك من ثيابك ساتر و إ ذ ا شتوت ف ق ط ع ة من برجد ي أ ن ه ا ك أ ن تلي ا ل ح ك و م ة أ و ترى حلف ا ل خ ط ا ب ة أ و إ م ا م المسجد ودر ا ل إ م ا ر ة واتخاذك د ر ة في مصر يحسبها حسام المنجد تلك ا ل أ م و ر كرهتها ل أ ق ا ر ب و أ ص ا د ق فابخل بنفسك أ و ج د ي ولقد وجدت ولاء قوم صبه فاصرف ولاءك للقديم الموجد ي والتحل عرسك بالتقى فنظامه أ س ن ى لها من لؤلؤ وزبرجد ي كل يسبحك فافهم التقديس في صوت الغراب وفي صياح الجدجد ي وانزل بعرضك في اعز م ح ل ة فالغور ليس بموطن للمنجد ا ق ت م حديثك عن اخيك ولا تكن اسرار قلبك مثل اسرار اليد ولكل ع ص ر حائد ومقدم للحرب يضرب في جبين ا ل أ ص ي د فمضى يزيد ومخلد في د و ل ة وثنى الزمان إ ل ى يزيد ومزيد وتقارب ا ل أ س م ا ء ليس بموجب كون التقارب في الفعال ا ل أ ز ي د فالغمر ن ا ث الغمر عند قياسه والسيد غير مشابه للسيد وتدير ا ل أ و ط ا ن ح ب وطالما قلص الحمام على الغصون الميد ظلم الانام فناصبي دك مفردا حتى تعد من الرجال البيد ومتى رزقت ش ج ا ع ة و ب ل ا غ ة أ و ط ن ت من ربع العلا بمشيد فالطير سؤددها الرفيع وعزها قسما على خطبائها والسيد و إ ذ ا الحمام أ ت ى فما يكفيكه نفر الجبان ولا حياد الحيد ومقيد عند القضاء كمطلق فيما ينوب ومطلق كمقيد ف ا ل ض ب ي ة الغيداء صبحها الرداء أ د ماء ترتع في النبات ا ل أ غ ي د قدر يريك حليف ضعف أ ي د ا ويرد قرن ا ل أ ي د ضد مؤيد أ م ا المجاور فرعه وتوقه واستعف ربك من جوار الملحد ليس الذي جحد المليك وقد بدت آ ي ا ت ه ب أ خ لمن لم يجحد و أ ر د ت و ح د في حياتك ن ع م ة ف إ ن استطعت بلوغه فتوحدي لا تبدؤوني ب ا ل ع د ا و ة منكم فمسيحكم عندي نظير محمد أ ي ع ي ث ضوء الصبح ناظر مدلج أ م نحن أ ج م ع في ظلام سرمد ي كمه البصائر لا يبين لها الهدى أ و مبصر أ ب د ا بعيني ارمد جسد يعذب في ا ل ح ي ا ة حسبته مستشعرا حسد العظام الهمد ي إ ن السيوف تراح في أ غ م ا د ه ا وتظل في تعب إ ذ ا لم تغمد ي من لي بجسم لا يحس ر ز ي ة لكن يعد ك ت ر ب ة أ و ج المد روح إ ذ ا اتصلت بشخص لم يزل هو وهي في مرض العناء المكمد فيا ريح اسكني او كنت من لهب فيا لهب خ م د ي كفي دموعك للتفرق واطلبي دمعا يبارك مثل دمع الزاهد ي ف ب ق ط ر ة منه تبوخ جهنم فيما يقال حديث غير مشاهد ي خافي الهك واحذري من أ م ة لم يلبسوا في الدين ثوب مجاهد ي أ ك ل و ا ف أ ف ن و ا ثم غنوا وانتشوا في رقصهم وتمتعوا بالشاهد حالت عهود الخلق كم من مسلم أ م س ى يروم ش ف ا ع ة بمعاهد وهو الزمان قضى بغير تناسف بين ا ل أ ن ا ن وضاع جهد الجاهد سهد الفتى لمطالب ما ناله و أ ص ا ب ه ا من بات ليس بسال الله صورني ولست بعالم لم ا ذاك سبحان القدير الواحد فلتشهد الساعات و ا ل أ ن ف ا س لي أ ن ي برئت من الغوي الجاحد ي لا شام للسلطان إ ل ا أ ن يرى نعم البداوه كالنعام الطارد ويكون للبادين ع ذ مياهه مثل ا ل م د ا م ة لا تحل لوارد وتظل أ ب ي ا ت لهم شعريه كبيوت شعر في البلاد شوارد ويقوم ملك في ا ل أ ن ا م ك أ ن ه ملك يبرح بالخديث المارد صنعوا اليدين بقتل كل مخالف بالسيف يضرب بالحديد البارد قالوا سيملكنا إ م ا م عادل يرمي أ ع ا د ي ن ا بسهم صارد و ا ل أ ر ض موطن ش ر ة وضغائن ما أ س م ح ت بسرور يوم فارد ولون فيها ناظرا كالمشتري يعطي ا ل س ع و د ة وكاتبا كعطارد جهل مرامي أ ن تكون مواقفي وشكوك نفسي بينهن تعادي ليس التكثر من خ ل ي ق ة صادق فاذهب لعادك واستمر لعادي لو كان لي غيم لجاد بمائه من غير إ ب ر ا ق ولا إ ر ع ا د ي أ خ ل ف إ ذ ا أ و ع د ت غافر ز ل ة من جارم و أ ن ا ل بلا م ع ا د ي ولقد غدوت ب أ م ة و ب ا م ة قزميتين و ه م ة من عادي والجسم يهوي بالطباع إ ل ى الثرى ويبين فيه تكلف الاصعاد و إ خ ا ل نفسي حين تفقد شخصها تلقى الذي عملته قبل معادي لا تشربا ما عشت من دم أ ب ي ض سبط ولا سود يلحن جعاد ي د ع ة لمثلك ترك دعد للنواه و س ع ا د ة لك ه ج ر ة ل س ع ا د ي لم ت ب ل و ا ل آ ر ا ب ش د ة س ا ع د ما لم ي ع ن ه الله بل ا إ س ع ا د أ ر و ا دم ق ل ب ا و تلك س ف ا ه ة و ا ل د ه ر م ن ع ج ل و من إ ر و ا د ي ف ر و ا ئ ح وبواكر ومعارف ومناكر وحواضر وبواد ي وجواد قوم عد من بخلائهم وحليف بخل عد في ا ل أ ج و ا د والخلق أ ط و ا ر يزيل شحوصهم بعد المثول مثبت ا ل أ ط و ا د شيم من الدنيا يجاز بها المدى ستشاكل ا ل أ ذ و ا ء ب ا ل أ ذ و ا د واد من الموت الزؤام وكلنا أ ش ف ى ليدفع فوق جرف الواد ي سفر يطول من ا ل أ ن ا م على كرن من غ ف ل ة وكرا من ا ل أ ز و ا د و أ و ا د م الزمن الطويل ك ث ي ر ة و أ و ا ج م الطعم الشهي أ و ا د ي و أ م ض من ثقل ا ل ع ي ا د ة ل ل ف ت ا ة نوب تكون عوادي العواد ي لا يفجعنك والخطوب ك ث ي ر ة أ ن الغوادر للفراق غوادي عمدت لنا ا ل أ ي ا م وهي دوائب لترد أ ق د ا م ا مكان هوادي وطوارق جاءتهم بطوارد ونوادغ قامت لهم بنوادي هم ب أ س و د ك القلوب مناخه للبيض حين أ ن خ ن ب ا ل أ ف و ا د أ ذ ك ر إ ل ه ك إ ن هببت من الكرى و إ ذ ا هممت ل ه ج ع ة ورقاد ي احذر مجيئك في الحساب بزائف فالله ربك أ ن ق د النقاد تغشى جهنم د م ع ة من تائب ف ت ب و خ وهي ش د ي د ة ا ل إ ي ق ا د قلدتني الفتيا فتوجني غدا تاجا ب إ ع ف ا ئ ي من الدمعه دقليد. ومن ا ل ر ز ي ة ان يكون فؤادك الوقاد في جسد عليه بليد وحوادث الايام تولد جله وتعود تزغر ضد كل وليد ان شئت كل الخير يجمع في الالى فبدك الصارم الفرد ي ماذا يروق العين من اشر عقباه ص ا ئ ر ة الى درد ي وتصاغ للبيض الاساور من لبس الاساور سابغ الزرد ي و أ م ن على المال الرجال ولا ت أ م ن ه م ابدا على الخرد وجدنا اختلافا بيننا في الهنا وفي غيره عز الذي جل واتحد لنا ج م ع ة والسبت يدعى ل أ م ه أ ط ا ف ت بموسى والنصارى لها ا ل أ ح د فهل لبواقي ا ل س ب ع ة الزهر معشر يجلونها ممن تنسك أ و جحد تقرب ناس بالمدان وعندنا على كل حال ان شاربها يحد وما كفهم عن شربها صوت ضارب ولا السيف إ ن السيف من صوته أ ح د لا تكرموا جسدي إ ذ ا ما حل بي ريب المنون فلا ف ض ي ل ة للجسد كالبرد كان على اللوابس نافقا حتى إ ذ ا ف ن ي ت بشاشته كسد أ ر و ا ح ن ا ظلمت فتلك بيوتها درس خوين من الضغائن والحسد واروه من قبل الفساد ف إ ن ه جسم إ ذ ا فقدت حرارته فسد لا تغبط رجلا على ما ناله إ ن بات قد ساد الرجال ولم يسد وحوادث ا ل أ ي ا م غير توارك نسر النجوم ولا السماك ولا ا ل أ س د ما جلب الخير إ ل ى صاحب عقل وكسد أ ش د خطب يتقى فراق روح لجسد يذكر أ ن سوف يعم أ ه ل شر وحسد طوفان نار كائن يخرج من قلب ا ل أ س د أ ص ب غ ة العالم ذا أ م طال دهر ففسد أ ه و ن من سؤالهم حطبك في ريح وسد إ ن لم يجئك ب غ ن ا يوم فقد سد مسد يلقاك بالماء النمير الفتى وفي ضمير النفس نار تقد يعطيك لفظا لينا مسه ومثل حد السيف ما يعتقد ويمرح ا ل إ ن س ا ن من جهله وهو أ س ي ر في رباط وقد كم حلت ا ل أ ي ا م من ح ي ل ة ثم تحلت كل عقد عقد والمرء كالبائع في سوقه ي أ خ ذ ما يعطى ولا ينتقد حتى إ ذ ا اليوم انقضى ساءه ما تجد النفس وما يفتقد لا أ ح ق د ا ل آ ن على صاحب إ ن رابني معدن خير حقد فهذه الدنيا على ما ترى لم تد مقتولا ولم تستقب إ ذ ا اجتمع اثنان في منزل على خ ر ب ة ف ض ح ة ل ل أ ب د تبد الحظوظ على أ ه ل ه ا ولكن تباد ومن لم يبد وفي و ح د ة المرء ستر له فكن مثل سيفك حلف الربد ولا تعرضن لبنت الكروم أ خ ت السرور و أ م الزبد ف إ ن وسعت ل ل ف ت ا ة س ا ع ة فسوف تغادره في كبد وما زلت بعد غراب السباق ر ي ن ا ل ب ز ا ت فقع يا لبد يسمون بالجهل عبد الرحيم وعبد العزيز وعبد الصمد وما ب ل ه و ا ن ي ك و ن له عبيدا وذلك اقصى الامد ولكنه خالق العالمين ذائب أ ج ز ا ئ ه م والجمد تعمده يغنك بالهدي أ ن تدرس مغنيهم والعمد إ ذ ا كان ما نالني بالقضاء فمن سوء ر أ ي ي طول الكمد ولم يبق في ا ل أ م ر من ح ي ل ة فيقصر من عمر أ و يمد و إ ن ت م و د ا أ ت ت بحرهم خطوب فما تركت من ثمد ر أ ي ت الفتى شب حتى انتهى وما زال يفنى إ ل ى أ ن همد كمصباح ليل بدا يستنير ثم تناقص حتى خمد ولولا الذي بان من حكمه لقلنا طويل زمان سمد إ ذ ا طفات في الثرى اعين فقد أ م ن ت من ع م ن أ و رمد تغيبت في منزلي ب ر ه ة ستير العيوب فقيد الحسد فلما مضى العمر إ ل ا ا ل أ ق ل وحم لروحي فراق الجسد بعثت شفيعا إ ل ى صالح وذاك من القوم ر أ ي فسد فيسمع مني سجع الحمام و أ س م ع منه زئير ا ل أ س د فلا يعجبني هذا النفاق فكم نفقت م ح ن ة ما كسد ما يعرف اليوم من عاد وشيعتها و آ ل جرهما لا بطن ولا فخذ أ ط ا ر ه م ش ي م ة العنقاء دهرهم فليس يعلم خلق ا ي ة اخذوا الناس اكثر مما انت ملتمس ان لم يوازرك هذا المستعان فذا وما يريبك من سهم رميت به وقد اصابك مرات فما نفذا ليت ا ل ب س ي ط ة لا تلقى بظاهرها شعبا يعد ولا بطنا ولا فخذا ع ا ر ك الله ما أ ع ط ا ك م و ه ب ة لو كان ما نلت موهوبا لما أ خ ذ ا يا لهف نفسي على اني رجعت الى هادي البلاد ولم اهلك ب ب غ د ا د إ اذا رايت امورا لا توافقني قلت الاياب الى الاوطان ادى ذا تلفع بالعباء رجال صدق و أ و س ع غيرهم سرقا ولادا فلا تعجب ل أ ح ك ا م الليالي ف إ ن صروفها بنيت ع ل ا د ة ويا واعظي بالصمت ما لك لا تلقي إ ل ي حديثك اللذا ان الجديدين اللذين هما سبقان بالذان وما بذا كنا بلين غدت سهامهما ليست م ر ي ش ة ولا قذا و ك أ ن للساعات أ ج ن ح ة ف إ خ ا ل ه ن بها قطا حذا قدر ينادي الحتف من ك ت ب دعذا الى الميقات أ و ح ذ ا املي بياض الصبح أ ن ب ت ه وعهدته ب ا ل أ م س منجذا خل السرور لمن يعز به واعبد إ ل ه ك واحدا فذا نبذتم ا ل أ د ي ا ن من خلفكم وليس في ا ل ح ك م ة أ ن تنبذا لا قاضي المصر أ ط ع ت م ولا الحبر ولا القس ولا ا ل م و ب ذ ا إ ن عرضت ملتكم بينهم قال جميع القوم لا حبدا تفادى نفوس العالمين من الردى ولا بد للنفس المشيحه من اخذي ترى ا ل م ر أ ة جبار ا ل ح ي ا ة و إ ن دنت منيته الفيته وهو مستخدي من يبغ عندي نحوا او يرد لغه فما يساعف من هذا ولا هادي يكفيك شرا من الدنيا ومنقصه أ ن لا يبين لك الهادي من الهادي ش امك يا ه م ة عادت ش ا م ي ة من بعد ما اوطنت عصرا ببغداد ولست ذات نخيل لا ولا انف ك ر م ي ة فتقولي ش ف ن ي دادي لو انك مثل ما ظنوا كريم لما تتنكب ن ت الكرم هادي ولا اصبحت فاقد كل عقل تبادي في المجالس أ و تهادي من يوق لا ي ك ل م و إ ن عمدت له نبل تغادر شخصه كالقنفذ بلغته م ر ه ف ة النصال و أ ث ب ت ت فيما عليه وكلها لم تنفذ صوارمهم علقت بالكشوح م ك ا ن ة مائمهم والعوذ وما يمنع الخائفين ا ل ح م ا م ة لبس دروعهم والخوذ جرى ا ل م ي ن فيهم كابرا بعد كابر عن الخبر يحكي لا عن السلف الحبر خبرت بني الدنيا و أ ص ب ح ت راغبا إ ل ي ه م ك أ ن ي ما شفاني بهم خبر ج ب ل ة ظلم لا قوام بحربها و ص ي غ ة سوء ما لمكسورها جبر تلاوتكم ليست ل ر ج د ولا هدى بعشرين ما فيها ادغام ولا نبر وما العيش إ ل ا عبر أ س ف ا ر ض ا ع ن لمقلته مما يمارسه العبر تغبرتها بالسير حتى تركتها ط ل ي ح ركاب ما ل أ خ ل ا ف ه ا غبر وقد مات من بعد التغشمر جهلها فغيبت إ ل ا أ ن ه ا متها القبر حديث أ ت ا ن ا عن يمان ومشئم و أ و ل ى البرايا بالذي فري الكبر خف الله حتى في جنى النحل ذقته فما جمعت إ ل ا ل أ ن ف س ه ا الدبر إ ذ ا أ ن ت زوجت العجوز على الصبا ف أ ي ا م ه ا سن عليك وسنبر وتحطم أ ر م ا ح الوغى إ ب ر صغى بها القول كم طعن يهيجه أ ب ر وصبرك فضل فيك إ ن كنت قادرا و إ ل ا فعجز من خلائقك الصبر لقاؤك ما فيه لمثلي خ ب ر ة ولا لك فانظر أ ي ن يلتمس الشبر إ ذ ا كان لم يقتر عليك عطاءه إ ل ه ك فليهجر أ ن ا م ل ك القتر ونحن بنو الدهر الذي هو خاتر فليس بناء من خلائقنا الختر أ م و ر شجت إ ن لم تتم ف إ ن ه ا أ ر ا ق م تزجي الحتف أ ذ ن ا ب ه ا البتر ولم يحن ض ب ي ا نافرا كون مسكه ع ت ي ر ة مسك أ ن يلم به العتر وحبك ه ذ ه الدار أ س إ م ا م ه لجهلك والبادي على باطن ستر عجبت لركب الموج يرجون كوكبا وجيش المنايا من نفوسهم فتر مدامه سن وافقتها م د ا م ة إ ذ ا هي دبت فالعظام بها فتر تغولان لب المرء من كل و ج ه ة فكلتاهما يغشاك أ ن يغلبا ل ه د ر قيان غدت خمسا وعشرا على عصا لخمس وعشر لا يحس لها جدر تحلت بشدر بعد أ ط و ا ق حندس قديم ومن صوغ ن د ى ذلك ا ل ش د ر لقد اكثرت في يومها ام ناهض من السجع حتى مل منطقها الهدر وقد عذرت في نوحها وغنائها فلما اطالت فيهما بطل العذر تقنع من الدنيا بلمح فانها لدى كل زوج حائض ما لها ط ف ر متى ما تطلق تعطي مهرا وان تزد فنفسك بعد الدين و ا ل ر ا ح ة المهر ولم تر بطن ا ل أ ر ض يلقي لظهرها رجالا كما يلقى إ ل ى بطنها الظهر بن الشرخ زاد عن ب ن الشيخ ق و ة ويضعف عن ضعف بقارحه المهر إ ذ ا ما جرينا والذين تقدموا مضوا وترامى في جوانحها البهر تمتع ابكار الزمان ب أ ي د ه وجئنا بوهن بعدما خرف الدهر فليت الفتى كالبدر جدد عمره يعود هلالا كلما فني الشهر غفرت زمانا في انتكاس م آ ث م وعند مليك الناس يلتمس الغفر وفي و ح د ة الانسان اصناف ل ذ ة وكل صنوف الوحش يجمعها القفر لعل ذنوبا كن ا للدين سلما ونارك دون الماء يقدحها الحفر تطل بمسك أ و تضمخ بعنبر أ ر ى أ م دفر ما عدانا ب ن ه ا دفر وما القبر إ ل ا منزل نفرت له كذوب المنى ثم ا ط م أ ن بها النفر بيوت فمهدوم يرى ومقوض بكسر وبيت من قريض له كسر حوادث فيها رائحات ومعتد وامران عسر في ا ل ب ر ي ة أ و يسر و إ ن رجالا كان نسر لديهم إ ل ه ا عليهم قبلنا طلع النسر وعاشوا يرون اليسر إ ف ض ا ل مقتر على مقتر ثم انقضى الناس واليسر لهم س ن ة أ ل ا يضيع معدم إ ذ ا س ن ة أ ز ر ى ب أ ن ج م ه ا ا ل أ س ر وما ربح الدنيا بممكن تاجر على ح ا ل ة بل كل أ ع م ا ل ه خسر ح ي ا ة كجسر بين موتين أ و ل وثان ي وفقد الشخص أ ن يعبر الجسر دعي و د ر ا ل أ ق د ا ر تمضي ل ش أ ن ه ا فلم تحن ملكا لا دمشق ولا مصر ولا ا ل ح ر ة السوداء حاطت س ي ا د ة ولا ا ل ب ص ر ة البيضاء حصنها البصر تروم قياسا للحوادث ظله وتلك أ ص و ل ليس يجمعها حصر وعند ضياء الفجر س ل ي ة الضحى وعند غروب الشمس س ل ي ة العصر وما يجمل التقصير في كل موطن ولا كل مفروض ا ل ص ل ا ة له قصر إ ذ ا لم يكن بد من الموت فالقه أ ف ض به الفودان أ ن فري الخصر علي مضى من بعد نصر وعزه و ح م ز ة أ و د ى قبل أ ن ينزل النصر و إ ن ي أ ر ى ذ ر ي ة الشيخ آ د م قديما عليهم بالردى اخذ الاصر إ ذ ا زادك المال ف ق ا ر ا و ح ا ج ة إلى ج الم م ع ي ه ف ا ث ر الفقر ا ء هو ل أ تر أ ن الملك ليس بدائم على ملكه إ ل ا وعسكره وقر تتبع آ ث ا ر الرياض ح م ا م ة ويعجبها فيما تزاوله النقر تهم بنهض ثم تثني ب ر غ ب ة فما شعرت حتى حتى ت ي ح لها صقر وقد عرفتها أ م ه ا أ م س شره و أ ن الردى يقر المكان الذي تقر ومن حان يوما جار في عينه عمى وفي لبه ضعف وفي سمعه وقر تلقب ملك قاهرا من س ف ا ه ة ولله مولاه الممالك والقهر أ ت غ ض ب أ ن تدعى لئيما مذمما وحسبك لؤما أ ن والدك الدهر تزوج دنياه الغبي بجهله فقد نشزت من بعد ما قبض المهر تطهر ببعد من أ ذ ا ه ا وكيدها فتلك بغي لا يصح لها طهر و أ ن ف ق ت ب ا ل أ ن ف ا س عمري مجزا بها اليوم ثم الشهر يتبعه الشهر يسيرا يسيرا مثل ما أ خ ذ المدى على الناس ماش في جوانحه ب ح ر كذر على ظهر ا ل ك ت ي ب فلم يزل به السير حتى صار من الضر. اذا كنت قد جاوزت خمسين حجه ولم الق خيرا فالمنيه لي ستر وما اتوقى والخطوب كثيره من الدهر الا ان يحل بي الفتر احاديث عن قيل بن عتر ورهقه رويدك ما قيل ووالده عتر غدت أ م ن ا الدنيا إ ل ي ن ا مسيئه لها عندنا من كل ن ا ح ي ة وتر ونحن كركب الموج ما بين بعضهم وبين ا ل ر د ا ء إ ل ا الذراع أ و الفتر اجل سلاح ي ت ق المرء قرنه به أ ج ل يوم الهياج مؤخر ورب كمي يحمل السيف صارما إلى الحرب والاقدار تلهو وتسخر وكنزك في الغبراء لا بد ضائع ولكن لدى الخضراء يحمى ويدخر تفاخر ظنا منك أ ن ك ماجد وحسبك من ذام ن غدوك تفخر وما شرف ا ل إ ن س ا ن إ ل ا ع ط ي ة حدتها الليالي والقضاء المسخر إ ذ ا صغر اسما حاسدوك فلا ترع لذلك والدنيا بسعدك تفغر ف إ ن الثريا واللجين وحسبنا بها وسهيلا كلهن مصغر لعمري لقد عز المباح عليكم وهان بجهل ما يصان ويحضر وفي الحق أ ش ب ا ه من الذهب الذي نشاهده ثقل ومكث ومنظر حوتنا شرور لا صلاح لمثلها ف إ ن شذ منا صالح فهو نادر وما فسدت أ خ ل ا ق ن ا باختيارنا ولكن ب أ م ر سببته المقادر وفي ا ل أ ص ل غش والفروع توابع وكيف وفاء النجل و ا ل أ ب غادر إ ذ ا اعتلت ا ل أ ف ع ا ل جاءت ع ل ي ل ة كحالاتها أ س م ا ؤ ه ا والمصادر فقل للغراب الجون إ ن كان سامعا أ أ ن ت على تغيير لونك قادر سماحك مجهول ونحلك واضح ومجدك ضاوي وجسمك حادر بني العصر إ ن كانت طوال ا ش خ و ص ك م ف إ ن ك م في المكرمات حيادر ومن قبل نادى الوكر أ ي ن ا بن أ ج د ل أ و ا ن ي وقال الغاب أ ي ن الخوادر وفي كل ارض ل ل م ن ي ة غائل عليه يمين انه لا يغادر فواد به ض ب ي وليس لنفسه فواد و ت ر د ى في ذراها الفوادر دع القوم سلوا بالضغائن بينهم خناجر واشرب ما سقتك الخناجر طعام غني ا ل إ ن س والفاقد الغنى سواء إ ذ ا ما غيبته الحناجر بهشت بفرع لا ت ب ا ت ل أ ص ل ه ففين تلاحي او ع ل ا م ة شاجر إ ذ ا أ ن ت هاجرت القبائح والخنا فانت على قرب الديار مهاجر تعرض للطير السوانح زاجر أ م ا لك من عقل يكفك زاجر ولكنها الدنيا أ ر ت من يحبها محاجر تسقى دونهن المحاجر متى ما فعلت الخير ثم كفرته فلا ت أ س ف ا إ ن المهيمن اجر ولو لم يبر الحر إ ل ا مخافه من الخزي بين الناس إ ن قيل فاجر فنزه جميلا جئته عن جزايه تؤمل أ و ربح ك أ ن ك تاجر وبالجد زار اللات اهل ض ل ا ل ة وعظمت ا ل ع ز ة و أ ك ر م باجر شتونا وصفنا وارتبعنا فلم يدم شتاء وزال القيض عنا وناجر أ ر ى كل أ م عبرها غير م ق ط ئ وما أ م دفر بالتي بان عبرها هي النفس تهوى ا ل ر ح ب ة في كل منزل فكيف بها ان ضاق في ا ل أ ر ض قبرها و آ خ ر عهد القوم بي يوم تنطوي علي جرور الورد يكره زبرها فهل يرتجي خ ض ر الملابس ض ا ع ن وقد مزقت في باطن الترب غبرها أ ت ت ن ي أ ن ب ا ء كثير شجونها لها طرق أ ع ي ا على الناس خ ب ر ه ا أ ف ا د و ن ه ا ق ص النصارى و م و ب د المجوس وديان اليهود وحبرها و خ ط أ ح ا د ي ث ا لهم في صحائف ه م لقد ضاعت ا ل أ و ر ا ق فيها وحبرها تخالفت ا ل أ ش ي ا ع في عقد الردى وتلك بحار ليس يدرك عبرها وقيل نفوس الناس تسطيع فعلها وقال رجال بل تبين جبرها ولو خلقت أ ج س ا د ن ا من ص ب ا ر ة لقل على كر الحوادث صبرها يجيئك شهر ناجر بعد قرها و س ن ب ر ه ا بعد المقيض ووبرها وما أ ح ر ز ت نفس المدجج في الوغى م ض ب ر ة ي س ت أ س ر الوحش ضبرها أ و ا ل ن ك ر ة الحصداء قورب نزجها لها حلق هال ا ل أ س ن ه عبرها إ ذ ا أ و د ع ت ه ا ج ث ة وتعرضت لبيض ا ل ض ب ا لم يمكن السيف هبرها وعودت بنو وبر وببر فما ح م ا عزيز ولا شم توكل وبرها وقسم يا ل م ر ء الهزبر تفاؤلا وليس بباق في الليالي هزبرها نوائب أ ل ق ت في النفوس جرائحا عصى كل آ س في ا ل ب ر ي ة سبرها لي القوت فليعمر سرنديب حظها من الدر او ي ك ت ر ب غ ا ن ة تبرها عجبت لورقاء الجناحين ش أ ن ه ا اذا غني الاقوام بالمال فقرها غدت امس في ق ر ي ة س ف ر ي ة ب ق ر ي ة يوعي بها الزاد نقرها فما أ خ ذ ت إ ل ا ثلاثا ونحوها من الحب حتى جاء بالحتف صقرها وما رجعت يوما إ ل ى عقر دارها وكان بكفي ذلك السهم عقرها أ ر ى أ د ه م الظلماء يعقب ش ق ر ة فتودي بها دهم الجياد وشقرها ف ع ظ م أ خ ا ل ن س ك التقي لدينه ونفسك فاحقر نافع لك حقرها ولا ت ق ر أ الكتب المظلل درسها وقد وضحت طرق ا ل ه د ا ي ة فقرها فيا م ه ج ة كالعود أ م س ك م ن ا خ ة إ ذ ا شكت ا ل أ ذ ق ا ل ضوعف وقرها متى سمعت اذني م ق ا ل ة ناصح اتيح لها عن قاتل النصح وقرها ارى امنا والحمد لله ربنا يهب علينا بالحوادث م و ر ؤ ا فما زيد منها ق ب ض ة الكف زبدها ولا عمرت فيها لخير عمورها ولم تدر يوما ض أ ن ه ا ومعيزها بما اختلفت آ س ا د ه ا ونمورها تشتت فيها ر أ ي ن ا وتوفقت على ر ي ب ة أ م و ا ه ه ا وخمورها توامر فيما لا يحل نفوسنا ب ت ي ه ا ء لا تخفى علينا أ م و ر ه ا تسمى سرورا جاهل م ت خ ر س بفيه البرى هل في الزمان سرور نعم ثم جزء من أ ل و ف ك ث ي ر ة من الخير و ا ل أ ج ز ا ء بعد شرور يسار وعدم وادكار ل و غ ف ل ة وعز وذل كل ذاك غرور حوانى مكان لا يجوز انتقاله ودهر له بالساكنيه مرور فقر على ا ل أ ب ط ا ل أ و قر في الوغى ل ه ذ ه الليالي ح م ل ة والغرور غ ر ر ضرور و نأت عن ع ي ن مقلة شارق لها كل ما لاحظ صباح عقولكم في كل حال ب ك ي ة ولكن دموع الباكيات غزار يعود فنيد الملك إ ن عاد جده معد إ ل ي ك م أ و أ ب و ه نزار وما صح للمرء المحسر أ ن ه بكوفان قبر ل ل إ م ا م يزار أ خ و الدين من عاد القبيح و أ ص ب ح ت له ح ج ر ة من ع ف ة و إ ز ا ر أ س ي ت إ ذ غابت ا ل أ ح ج ا ل والغرر و إ ن م ا الناس في أ ي ا م ه م عرروا وعثت بالله من عام أ خ ي س ن ة نجومه في دخان ثائر شرر ك أ ن م ا بره ض ر لعزته وكيف تؤكل عند المعدم الدرر وطره الروض يدمي الرجل موطئها ينسيك ماجنت ا ل أ ص د ا ه والطرر أ د ر ر يمينك بالجدوى إ ذ ا قدرت إ ن المنايا لعمري منهج درر وقاب أ س م ا ع ن ا جاءت ب م ن ف ع ة وما أ ت ت ن ا بشيء يحمد السرر سراء ذ ه ر ك لم تكمل لدى أ ح د فليت طفلك لم تقطع له سرر و أ س ر ك ا ل آ ن أ ن تلقى على قلق مثل ا ل أ س ر حماه نومه السرر و لم نهجر الماء إ ل ا بعد ت ج ر ب ة لقد شربنا فلم تذهب بها الحرر س ر ا ر ة الوهد يلقى الجنب مضجعها خير من التبر منسوجا به السرر و ما قره العين ذات الورد م ح و ز ة وغيبت عن بواك ا ل أ ع ي ن القرر فينا ل ت ح ا س د معروف فهل حسدت م ج ت ر ة ا ل إ ب ل أ خ ر ى ما لها جرر ما ش ر ة من خليل النفس و ا ح د ة لا بل ت و ا فيك من تلقائه شرر نهاك ناهيك عن بيع على غرر و أ ن ت كلك فيما بان لي غرر أ م ا عقيل فما عن ظلمها عقل تلك الصريرات فيهم ضاعت ا ل ص ر ر مر الليالي اذا استولى على مرس تقضبت منه بالمستمسك المرر والشر في ا ل إ ن س مبثوث وغيرهم والنفع مذ كان ممزوج به الضرر تشاكلوا في سجيات م ذ م م ة و أ ش ب ه ت لبوات ا ل غ ا ب ة الهرر تناقض في بني الدنيا كدهر ثمو يمضي المقيض و ت أ ت ي بعده القرر لله در شباب سار ض ا ع ن ه لو رده من دموع الاسف الدرر زهوي على المرء فوقي متلف وعلى مثلي غبا وعلى من دونه اشر حسب ا ل ب ر ي ة من قربي تضمهم اشياء توجد منها الف البشر والناس كالنار كانوا في نشاءتهم يستضوا السقط منها ثم ينتشر و ا و ا ل أ ر ض تنبت من نخل ومن عشر وما يخلد لا نخل ولا عشر لو يعقلون لهنوا أ ه ل ميتهم ولم تقم لوليد فيهم الدهر ب ش ر ا ل كالربع لم يعلم بحالته هل عند ذ الدار من سكانها خبر وسوف يقدم حتى يستسر به سن النهار ويفني شرخه الكبر نخشى السعير ودنيانا وان عشقت مثل الوطيس تلظى م ن أ ه و سعر مازلت أ غ س ل وجهي للطهور به مسيا وصبحا وقلبي حشوه ذعر ك أ ن م ا رمت إ ن ق ا ء لحالكه حتى التقاني بصافي لونه الشعر حاجي نظيم جمان و ا ل ح ي ا ة معي سلك قصير ف ي أ ب ى جمعها القصر أ م ا المراد فجم لا يحيط به شرح ولكن عمر المرء مختصر والدهر يخطب أ ه ل اللب مذعقل ما خاف عيا ولا أ ز ر ى به الحصر والغي في كل شيء ليس يعدمه باغيه حتى من ا ل أ ع ن ا ب تعتصر والشر في عالم شاهدته خلق ما صدهم عن أ ذ ا ه الحر والخصر فالصم من عنصر الافساد ح ا س د ة ل ص ح ة السمع خلدا ما له بصر أ ر م ى وجدك من رامي بني ثعل حتف لديه إ ز ا ء الحوض والعقر يغشاهم الكره في الدنيا فادبهم منه كادب قيس ليس ينتقر إ ن عوضوا بذنوب أ س ل ف ت سقرا فلم ترمهم على علاتها سقروا اغناهم الله من مال و أ ف ق ر ه م من الرشاد فما استغنوا بل افتقروا ويحقرون أ خ ا ا ل إ ع د ا م بينهم وان افضل منهم للذي احتقروا كانما العمر سلك مده قدر فيه الفواقر لا در ولا فقر ولاجت النار كالشقراء يحبسها عن مهرها القيد وهنا فهي لا تقر بدت بليل كعين الديك عن شحط او عرفه بمحل دونه اقر يعاقر الراح شرب حولها سهد تروي التراب نجيعا سوق ما ع ق ر من ادعى الخير من قوم فهم كذب لا خير في هذه الدنيا ولا خير و س ي ر ة الدهر ما تنفك م ع ج ب ة كالبحر تغرق في ضحضاحي ا ل س ي ر نمتار من أ م ن ا الغبراء حاجتنا و ل ل ب س ي ط ة من أ ج س ا د ن ا مير و كم غيرتنا ب أ م ر خط حادثه وربنا الله لم تلمم به الغير منازل المجد من سكانها دثر قد عثرتهم صروف بالفتى عثر وقال هب ا ل د ي ا ن ة لا ترعى فما لهم حق ا ل م ر و ء ة لم يرعوا و إ ن كثروا لا يحلبون لضيف طارق غمرا إ ل ا وثم نفوس للقرى خثروا ا نحن أ ف ض ل أ م أ ش ي ا ء ج ا م د ة أ ض ح ت سواء لديها العين و ا ل أ ث ر ما هز سيف كتيه بل مقلده لما أ ن ا ر له ا ل ت أ ث ي ر و ا ل أ ث ر تورعوا يا بني حواء عن كذب فما لكم عند رب صاغكم خطر لم تجدبوا لقبيح من فعالكم ولم يجئكم لحسن ا ل ت و ب ة المطر تشكت ا ل ض ي ع ة الشقراء ج ا ه د ة فقيل صبرا إ ل ى أ ن يبت الشقر ولا مقر على اللذات أ و ل ه ا شهد يغر ولكن غبه مقر آ ل الزمان يقينا أ ن سيجمعنا إ ل ى التراب ورسل الموت تنتقر يغنى الفتى بالمنايا عن م آ ر ب ه وينفخ الروح في طفل فيفتقر عرفت أ م ر ا فلا تزعجك ح ا د ث ة ما كان مثلك في أ م ث ا ل ه ا يقر عندي ل ح ل ي ع ظ ا م لمنته و إ ن ن ي للذي أ و ل ي ه محتقر قد شاب ر أ س ي ومن نفت الثرى جسدي فالنفت اخر ماياتو به الزهر اذا ركبت ل إ د ر ا ك ا ل ع ل ى سفنا فالبحر يحمل ما لا يحمل النهر